Lay, hey, lay. Hey. يا و رو دان مسك نو الغندوره على مرط على شان يا خي يسفديه برك علشان يخلي حزايه اصحابها مسكين عايه يصبر عاربه وهو ان كوب سوابها ثوابها يا نما من راعي سبب اوجاعي وهي ما بنراعي فحق و یؤجر فی ثوابها ر یحیی راغي السبب في في من حق في راصيد عايز وعايزة وعايزة, وعايزه وعايزه وهو ما فيش رصيد جنب بقى زايد العينات وبحر الغرور غويط بقى عايزة وعايزة وعايزة وهو جاش جنب البحيط ببناش الغرور بحر الغرور غويط بقى عايزة وعايزة وعايزة وهو ماشي جنب الحيط ما تراعي غابوكي حاله بالبندل عريض نتمدع بحص اليورى ونعيش في لا لا لا